وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَلَّتُمْ هَاأُلَاءِ حَاجَةً فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لِيَسَلَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ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 وما يضلون إلا أنفسهم وما يشرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون